وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إلي اليوم ما لدينا ماكينون امين قال جعلني على خواز وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منه رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير لهم تُن وَدَّأَ إِخْوَانُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفُوهُ وَعَن لَّغْوِ أُمُورِهِمْ وَلَمَّا جَاءَ أَذَانُهُ بِجَنَازِهِ قَالَتْ يُنِي بِأَخِ اللَّكُبِ مِن أبيكُمْ أَلَا تَعْرَوْنَ أَن خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا ونبون والسنو وَقَالُوا لِفِتْيَانِهِ إِذْعَنُوا بِضَاعَتِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا تَقَلَّبُوا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ لَّنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا